انوا اهلا اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون كسك زور ابو بكادر سرتا واني قبل دواتر بقري توسري عقوبه تشيا بلا زور زور بتوانك نحوش بيت وريا ابو رجان كسك نبي لو كسانك مصره لسلك چکه اصرار له سرکب اير زورتاون یی چی زور گورې پنا بخوا ی کم تاوانه کده کی دومیش اصرارکیک اصرارته له سری او جاوتیش مان هوکارکای چی انسان د غره ته هوکارکای تاوانه کیا دل ضعیف بو ارادهی ضعیف دیبه توبه کشه توبه چی دروینه دیبه لو کاته دا کدل دا کم مان کعد دل مصره له سر وکب چته وسریه مکه توبه توبه وای ک الندم انسان پشیمان بیت له ویشه لدل رقیله بیت وک کردو یتی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 بالي في نسيوة ولا هجية يا عترج بداتي يعني شير أوشتنا رضناك كده ووريق راه، آه هيش حديثها لسر دس بارز كرناوى لكاتي دعاء كردن لنيام بانج وقام مدة، أصل لدعاء برا كانم آدابي دعاء ويك إنسان دس بارز كاتوا، في أمر يفو عليه صلاة مدة سبز ذكر دو تاو وك حتى يرى بيعض إبطيه، أو نداس سبز ذكر دوا.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 چو انبر حرفه یک بیت او نو سنف های سبب علت بر وجوب دیگه اجتبره او کیفید ده پیریژنکه پیریمیرده کاناتوانن عفرتی شیرده رو حاملکه مشقت بیل سری وزرری بو یانه به بو خو یا بو کر پکای یا نخوشیه چی مزمن او پین سنفچی ناکن بروجونا بنو دوای بس فیدادن بالا اوتر ده بی گله تمام ای هند کسیا يعني يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه لي نما يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك لجياتي اگر کس ایک تاوان زوری کردے بے بالا مسلمان او نویج و روزو دکات ائے قیامت بکام دست کتابه کی ور دگیره ترازو عبر بر زکانم که حسنات زیات الربوبہ دست راست دنا دست راست ولینا گری الحمدللہ وصلی الله إن كنتم لا تعلمون